اي يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وام الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون